جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين يقول السائل حفظكم الله هذه النعم كيف أعلم الزوجة وأولادي وبناتي شكر النعمة لأننا كل يوم والله يسامحنا ويغفر لنا نرمي من الأكل الزائد في المزبلة فهل هذا نحاسب عليه وما هو الحل أرجوك النصيحة هذا حقيقة سؤال مهم وينبغي على الأب وولي الأمر في, في, في البيت أن يكون صالحا وقدوة لأهله وولده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب إليه وإذا كان قدوة صالحة في الخير تأثر به أهله وتأثر به ولده و. الواجب على الأب أن يعود أبنائه على شكر النعمة وعلى حفظها وصيانتها وإكرامها وأن يعودهم على ترك الإسراف وإضاعة المال وإتلافه يعودهم على ذلك ووسائل حفظ الطعام متيسره ما كان منه نافعا طيبا غير فاسد أو غير تالف فيمكن أن يفيد منه من هو محتاج إليه وأنواع من الطعام يمكن أن يهيئها ويجمعها للدواب وللطيور ولا ترمى الاطعمه وأما الآن فحقيقه يقع كثير من الناس في أنواع من الإسراف وإضاعة الأموال وعدم إكرام النعمة مما يخيف من العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى فالواجب على الإنسان أن يتق الله في نفسه وفي ولده وفي بيته وإذا اتق الإنسان ربه في, في نفسه وولده وأهل بيته ووجه أيضا من استطاع أن يوجههم إلى ذلك عم الخير وانتشر ولا ينظر الإنسان من إلى من حوله وحفظ الطعام الحمد لله متيسر يمكن. إذا كان طعاما نظيفا طيبا يعطى إلى من هو محتاج إليه وإذا كان بخلاف ذلك يمكن يجعل للطيور يجعل للدواب وهذا أيضا متيسر والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر إذا اتقيت الله في الطعام يسر الله لك وسائل حفظه المهم أن يكون الأب في البيت قدوة لولده وقدوة لأهله وأن يعودهم على حفظ النعمة وأن يعودهم أيضا على شكر الله سبحانه وتعالى على على النعمة وأن يذكرهم بفضل الله عليهم هذا من واجبات الآباء المسؤوليات العظيمة وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها هذه مسؤولية عظيمة وواجب عظيم يجب على كل مسلم أن يتق الله عز وجل فيما ونيط بهم مسئولية وواجب نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز عند هذا الدعاء الذي بعد الفوات الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعبلا متقبلا أن أزيد ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا لا تزد على ذلك خاصة الدعاء الذي يقصد به المواضبة عليه وجعله ذكرا راتبا أما الدعاء المطلق فإذا دعيت بدعاء صحيح صحيح المعنى سليم من المخالفه لا بأس به لا بأس به لكن أن ان يجعل الإنسان ذكرا راتبا في في صباحه أو في مسائه وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التخصيص نوع من التشريع فلا يخصص الإنسان شيئا يكون راتبا في أيامه ولياليه لم يرد به الشرع ولا يزيد أيضا على هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولو تأملنا في هذا الذي ذكره لو أنه جمع أنه جمع لك الخير كله لا يحتاج إلى زيادة وما ذكرته من زيادتي داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام لأن الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جمعت له للمسلم أبواب الخير العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح ماذا زاد عليه قال وذكرا ولسانا ذاكرا, ولسانا ذاكرا هذا من عملك الصالح وماذا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ايضا هذا كله من من عملك الذي تتقرب داخل في الاعمال الصالحه التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا فهذه الأمور الثلاثه جمعت لك اهدافك في يومك ليس هناك اهداف زائده عليها جمعت أهداف المسلم في يومه في هذه الأمور الثلاثة العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح ذكر الله عمل صالح اليقين من أعمال الإنسان الصالحة الأمور الأخرى كلها تدخل في في هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لك في, في هذا الدعاء أهدافك في, في يومك الذي أصبحت صبيحة نعم يقول هل الذي يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر في غير مكانه الذي صلى فيه هل يحصل على أجر العمرة؟ هذا يرجع إلى فهم العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام في مصلّى. يعني بعض العلماء يقولون في مصلّى يعني في المكان الذي صلى فيه، وبعضهم يقول في مصلّى يعني في المسجد الذي صلى فيه. ولا شك أن الأحوط الإنسان والأولى أن يبقى في مصلّاه نفسه، لكن إذا كان هناك حاجة. يعني دفعته مثل مجلس علم أو شيخ يقرأ عليه القرآن مثلا أو يحفظ عليه أو نحو ذلك فمرعاة هذه المصلحة إن شاء الله لا يفوته بسببها الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك